وَإِنْ تعجب فعجب قولهم أئذا كنا كراوا أئنا لفي خَلْقٍ Oh, Vinny, وإن ربك لشديد العقاب إِنَّمَا أَنْتَ مُتْ لهم عقبات من بين يدي ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إنه We'll done, done. You We no. One Oh <laughs> Oh! والذين استجابوا لربهم الحسن والذين